نعمت ربنا النهاردة هنتأمل في أول آية من مضمور اللي هي بتقول انا نسيت مضمور لا طب نحكي قصة و هفتكر اسمي الوظهر اه ايه هقولك دوقت انا هجي بنجيب معاين ايه كان في مرة حفلة كبيرة كان واحد بيعزف واللي بيعزف ده كان قاعد يعزف قدام جامع كبير قوي <تصفيق> وبعد ما خلص القاعة كلها سقفت معادة واحد بس فالمهم بعد ما الحفلة خلصت وفي نجاح الناس كلها شايفة ان هو ابدع في في اللحن او اللي كان بيعزفه يعني فالمهم لقوا الرجل اللي بيعزف ده متدايق جدا فبيسألوهم متدايق ليه الناس كلها كانت فرحانه باللي انت بتعزفه وكنت رائع في اللي انت بتعزفه فالمهم قال في واحد ما صفش في واحد ما كانش عاجبه اللي انا عامله قال لهم يعني انت مش عاجبك كل الناس دي وبتتكلم مع واحد بس ان هو ما صفش مش مشكلة عادي ما فيش مشكله قال الواحد ده هو اللي علمني ازاي اعزف فعارف ازاي انا وقعت في حتت انتم ما بالكم منها لكن هو عارف انا وقعت فيها ازاي ساعات كثيرة احبائي الناس تبقى شايفاني حاجة جميلة جدا جدا جدا جدا وربنا اللي خلقنا عارف وقعتنا عارف احنا امتى بنوقع عارف ازاي بنوقع احنا بنيجي نعمل خطيه بنعمل ايه بنستخبى بنداير من الناس احنا بقينا بنخاف من الناس اكتر من ربنا بمعنى لما اجي اعمل خطيئة بعمل ايه في الدرع عشان محدش شفني محدش عارف اصلا لكن ربنا عارف احنا بنعمل ايه في كل لحظة فده المشكلة عندنا ان احنا بقينا نهتم بكلام الناس ومظهرنا قدام الناس ونسينا مظهرنا قدام ربنا في اية في الانجيل بتقول ايه لا تقفوا امام الله فارغين لازم بقى انسان مليان من جوه علشان اعرف اقف قدامه لازم أبقى إنسان مليان عشان أعرف فيد على غيري. عمري ما هعرف أدي الغير محبة وعارف أديله سلام وعارف أديله كل حاجة حلوة إلا وأنا مليان من ربنا. أنا لو مش مليان من ربنا. اللي عندي واللي جوايا هيخلص. لكن طول ما أنا مليان هعرف أدي غيري. هب أنا مليان وهعرف أملة غيري من المحبة مش مستني منه مقابل. هب أبدي مش مستني مقابل. وهي دين محبة المسيحية أحبه. المحبة المسيحية إن أنا أدي من غير مقابل، أدي من غير مستنّ من دوم من دوم من ده. أنا هدي محبة وهدي سلام وهدي غفران وأنا مش مستنّ من اللي قدامي حاجة. ساعات كثيرة بنستنّ من اللي قدمنا، نستنّ من اللي قدمنا زي ما أنا عم عاملتك كويس عاملني كويس، زي ما أنا مديتك محبة دي محابة. لا في المسيحية وفي المسيح نفسه ما فيش الكلام ده. في المسيحية أنا بدي مش مستني، بدي محبة وبدي غفران يعني انا مثلاً واحد غلط في أنا مش عارف أغفر له غير وأنا مليان بربنا مش عارف أسامحه غير وأنا مليان بربنا لازم أكون مصلي عشان أعرف أسامحه لازم أكون مليان بربنا عشان أعرف أسامحه فدي المسيحية الحقيقية أنا لازم أكون مليان عشان أعرف أفيد على غيري لازم أكون شبعان عشان أعرف أشبعة غيري أنا دلوقتي لو جبت أكل كتير قوي وأنا لسه ما تغدي في البيت مش عارف مش مش أبي أوصسله أصلا لأنك كده كذا أي شبعان مش عايز أصلا الأكل ده ليه؟ لأن أنا شبعان. طول ما أنا شبعان بربنا خلاص أي أكل وأي مغريات في العالم مشت هت... مشت همي لازم أكون شبعان. لازم أشبعة بربنا كويس. لازم أتملي من ربنا كويس عشان أعرف أفيد على غيري. ولازم أقرب من ربنا كويس. هاتقرب من ربنا إزاي؟ إن أنا وأنا بحضر قداس. بقرب من ربنا في القداس إزاي؟ ما بيشغلنيش العالم. ما بيج صاحبي بيعمل إيه وصاحبي بتعمل إيه ما بيشغلنيش أبونا صتو عمل الزاي حلو ولا وحش ما بيشغلني إن أنا بأقرب منك يا رب أنا عايز تميلي منك يا رب أنا النهاردة جاية لك يا رب وعازة تميلي منك مش هيفرق معايا مين معايا ومين حواليا أنا جاية عزت بعبيك النهاردة يا رب عزت بعبيك عشان أعرف أفيد على غيري عز بعبيك عشان أعرف أدي غيري محبة وسلام وغفران وتواضع مش هعرف اعمل ده غير وانا سبعان بربنا ربنا يبارك حياتكم ويصل كل العافيه فيكم نعمته امين